Hosemaa Mä oluudaa Lelkeelmaa Mä jauhari Hosemaa Mä oluudaa Lelkeelmaa صغت من حلمك أمالي يا نور العين يا نسمة طيب قدسية اكتبس هون عدد اللالي حبيب حسين لون أجنن بحبك جنون العزة لا لي كل حين دريس حبك يعلمني مناهج خير يا الغالي وصول الدين يدرون ما اترك حبك يدرون يدرون حبك يدرون مجنون وبمحورين نعمة مولود الكلمة حسين اسمك معانيها بحرنا جزن وصفها يا بو الأحرار وذا نذكر حرف منك ضمير الروح يخطفها تشع عنوار شمس فوق العرش تزهي جماله ونوره لطن تهب بسرار وعلى التنزيل قدسها وعلى الآيات شرفها بلطف جبار مفتون هايم في بحرك مفتون مفتون هايم في بحرك مفتون مجنون من بحرك يرسم مولود الكلمة حسنا No, no, no. no. no. no. عشقت الدماء من أجلك لأن مصدر مشاعرها نحر مذبوح وإذا أدمت علتها يوني جروحك والله مصدرها حزن هالروح. وسط جلبي نصب ما تم ولك هل روح ناذرها فداك تروح ألف حسرة اسكنت روحي وحرت يا حسرة فسرها لسان النور مرهوم حبك مرهون مرهون عالمنا بحبك مر مرجن ما ينوصف بلاغت حبك بروحي بعضهن ناس تجهلها بدون احساس لأن محروم من عدها تمعانا عن تحللها يظلم قياس أقول اللي تدعي عجزت ei saa rakkautta, joka on jäljellä. Jokainen on omaa. Jokainen on omaa. Jokainen on لك حتى الموت هون مجنون وبحبك الرحمة مولود الكلمة حسين حسين Moshee, ee, ee, الشاعر علي طم